ووصينا الْإِنسَانَ بوالديه حُسْنًا وَإِن جاهداك لتشرك أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا إِلَيَّ مرجعكم فأنبئكم بِمَا كنتم تأملون وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لهم في الصوالح ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا اذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله جعل فتنه الناس كعذاب الله ولا ان جاء نصر من ربك ليقول ان 119. وليس الله بأعلم بما في صدور العالمين 110. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا واللحم الخطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقال ما اثقالهم ولا يسالن يوم القيامة عما كانوا يفترون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 هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته نُبُوَّةً والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وَإِنَّهُ في الْآخِرَةِ لمن الصالحين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 قرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها نوطة قالوا نحن أقلم بمن فيها لن ننجيهنه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين ولم ما رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كامت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم الله وارجوا اليوم الآخر ولا تأثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين 116. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم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 يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهم البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يقلم ما يدعون من دونه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 111. ورطي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا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 وَمَا كُنْتَ تَتَسْلُمُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِهُ وَلَا تَخْطُهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَرْتَ بَلْ مُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة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 كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالخات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين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 ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأخيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة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 فَيُنَاهُونَهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَقْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ